إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأول بالله الشكر من فسنا ومن سات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هذل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمن تقيوا حق قتنه ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واسمهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمى لكم ورسل لكم ذنوبكم ومن اللَّهَ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوتي الكرام زلنا بفضل الله مني على علينا مع كتاب الله جل في علاه وكلام الله الحق المبين الذي فيه الحكم والأحكام وفيه فصل الخطاب وفيه الأنباء والأخبار وفيه العبر والعذات وفيه الكلام على الميعاد وأيضا فيه الثواب والعقاب وفيه أجل ما يمكن أن تقرأه وهو الكلام على رب العالمين بالأسماء الحسنى وصفات الله جل في علاه ومازلنا مع هذه الصورة العظيمة صورة البقرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الزخراوي البقرة علي عمران وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في سوره سورة البقرة بأنه قال ان أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل والبطل هم السحره وأيضا سورة البقرة إذا قرأت في بيت أخرجت الشيطان منه فإن الشيطان يفر من سورة البقرة وسوره البقرة فيها أطول فيها أعظم آية وهي آية الكرسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا أبي بكعب أعظم أن أعظم آية في القرآن فقالت آية الكرسي فضرب الإنسان على صدره فرحا به ثم قال ليهناك العلم أبا المنذر ليهناك العلم أبا المنذر ليهناك العلم أبا المنذر وأيضا فيها أطول آية الأطول آية في سورة المغرة هي التي تحافظ على الدرهم الدينار من أجل الإنسان يعني أموال الإنسان أموال عند ربنا جل وعلا معتبرة لأن المضارم ليس بالهينة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عند أخيه مظلم فلا في يوم ليس فيها الا الدرهم والدينار نسال الله تبارك وتعالى يبصرنا بطريقنا سورة البقرة كان عمر الخطاب وغير عمر الخطاب هذه الصوره في 10 سنوات احفظ الايه الايه ثم أعمل بها نسأل الله أن ممن يفعل ذلك العلم ليعمل أبيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأن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 فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين جزاك الله خير. هنا وقفنا في الكلام على كثير الايات إلى قول الله لا تشركوا بي شيئا واعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم لعلكم تتقون وبينا باستفاضه الكلام على قضية الكون وأعظم الحكم التي من اجلها خلق الله الخلق وما خلق الجن والإنس الا ليعبدون ولقد بعثنا في كل امه رسولا أن اعبدوا الله وحده لا وما أنزل الله الكتب وما ارسل الرسل وما خلق السماء وما خلق الارض وما كون الكون الا من اجل توحيده سبحانه جل في اولاد ذلك جعل أعظم الثواب وأجل الثواب لمن وحد الله جل في علاء بالأمن التام والهداية التام وجعل أعظم العقاب وأشد الألم أو العذاب الأليم لمن حاد عن توحيد الله جل في قال الله جل في علاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نقول قد اتفق أهل الجاهلية جميعا على ربوبية الله للأفعلاء فردهم الله لرعالة ما تنازعوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو توحيد إلهية أجعل الآلهة إلها واحده إن هذا لشيء عجال هذا من أهل الشرك لكنهم اتفقوا على ربوبية الله ولا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولئن سألتهم من الله فقد اتفقوا على أن الخالق الرازق هو الله جله وعلا فاتفقوا على الربوبيه وتنازعوا في الالهيه فردهم الله في علاه. من المتنازع فيه الى المتفق عليه بطريق اللزوم والاستلزام يعني الذي خلق ورزق والذي اعطى ومنع والذي منح والذي امات واحيا هو الذي يستحق ان يفرض بالعباده وبينا ايضا أن الله جل وعلا لما قال يا ايها الناس عبودوا ربكم الناس هنا على العموم وهنا عندنا اشكال ما هو الاشكال اذا قلنا يا ايها الناس عبودوا ربكم اذا قلنا هذه عامه فسيدخل فيها المؤمن والكافر باب اولى والصحيح يعني بعضهم قال هي المقصود بها هم أهل المخاطبون بذلك هم أهل النفاق الذين ذكرهم الله لا في من أهل الكفر وأهل النفاق نقول لا الآيات ذكرت المؤمنين وذكرت الكافرين وذكرت المنافقين وهؤلاء هم الناس ولا إشكال في هذا أن يدخل المؤمن بذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم أما المؤمن فايش فزبطه على عبادة ربكم وازدادوا على هذه العبادات أنت لا تقول الله أهدينا الصراط المستقيم وهادي في لا غر ولا عجب قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسول آمنوا آمنوا فهنا هم يعبدون الله نفيعلا فكأن الله تعالى يبي لهم أن يثبتوا على هذه العبادة خير كل الخير في الثبات على هذه العباده وأيضا هو دعاء من باب أولى لأهل الكفر أن يعبدوا الله نفيعلا أن يفرضوا الله نفيعلا بالعباده وانظر كيف قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم ربكم التي قد استقرت في قلوبهم وجملوا عليها وقد اتفقوا جميعا عليه ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هنا الذين الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اولا الذي خلقكم كما سنبين في هذه الآية والآية التي جاء لكم أرض فراشة أنها من البراهين العظيمة على المعات على البعث والنشور على أنه لابد بد أن يأتي اليوم الذي يقف فيه المرء بيناد الله جل في علاء فأسأله عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فتكون السعادة والسرور والحور والحبور لمن عبد الله جل على حق العبادة وأدى ما عليه في هذه الدنيا الفانية الزائلة ويكون العقاب الأليم لمن حاد عن طريق الله جل في علاه. الذي خلقكم والذين من قبلكم كما سلوين خلقكم إذا الخلق الأول يدل على النعاد. الثاني كما سنفصل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أيضا فيها بيان وفيها إشارة على أن الله دلعاء قال لعلكم تتقون يعني يرعلون وقايا بينكم وبين ما يعده الله دلعاء لكم إما ثوابا وإما عقابا لكن هنا المناسب أن يكون إيش للعقاب يعني يكون وقايا بينك وبين عقاب الله دل في علاه فإن وحدت فلك السلامة وإن أشركت فالعذاب العذاب وعذاب الله دل في علاء لا يطاب نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم يا أيها سعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعن لكم تتقون بينا هذه إما رجاء أن تصل للتقوة أو لأنك إذا عبدت ظال العلا فإن هذه العبادة ستصل بك إلى التقوة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والممكن فلا صلاة له المعنى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني الذي استدام على الصلاة استدامى صحيح فإنها ستنهى يوما ما عن الفحشاء والمنكر لأن استدامة الصلاة تزيد مؤشر الإيمان وكلما زاد الإيمان في قلب العبد كلما قلت الشهوة والشبهة وكلما قلت المعصية وحاد المرء عن طريق الشيطان وثبت على طريق الرحمن يا أيها الناس عبود ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض في راحة قلنا هنا القضية العظيمة هي قضية التوحيد الإلهية وأن الله جل جلاله على استدل عليها بتوحيد ربوبية والعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية علاقة استلزم طب علاقة توحيد الإلهية مع توحيد الربوبية تضمن احسنت علاقه تضمن لان الذي عبد وسجد يتضمن فعله هذا انه اعتقد في قلبه ان الثواب عند من عندما؟ الله جل في علاه الرزق الله لا في علاه فاا الله العلا على في حديث بتوحيد الروبية وهذه فيها كثير من الآيات التي في القرآن في غير ما من القرآن يبين الله لا في علا أن توحيد الروبية تلا ووضح جدا على توحيد الله ما دمت قد أقررت بتوحيد الروبية فلما لم تقر بتوحيد الله في غير ما من كتابه الكريم قال الله جل في علا قال كل لمن من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله كل من الأرض ومن فيها يعني ايش لمن الأرض ومن فيها يعني من خلق الأرض ومن فيها هذا هذا معنى لمن يعني الملك لمن لله من الذي كون هذا الكون هو الله كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله هب. بالربوي أنظر أفلا تذكرون ان أقرتم بالربوي أستلزم ذلك أن تقره باللهي أن يفرض الله العباد كل من رب السماوات السبع هذه أوضح من الأولى كل من رب يعني هو هم هم الآن أقرتم أن الملك لمن لله فإن أقرتم بذلك إن كان الملك لله الذي في علاه ونفسك التي بين جماعك ملك لله الذي في علاه فأوجب عليك أن تفرض لله الذي في علاه في العباد كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله هم يقولون لله هنا ما يقصدون الله, الله الذي يتضمن الإلهية هم يقصدون الرب الخالق يعني سيقولون لله قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون وأفلا تتقون هذه إيش الدلالة إيش الدلالة محمد هذه هو أنت إذا أنت بتحطط فيها كأنك بتموت بتطلع في الروح فأنت كان أنا شايف فأجتمر راحت الموت منك هات فضلك كل من رغم السماوات السبع ورب العرش العظيم هذه ايش ربوبيا صحيح سيقولون لله اقرار من نمع من اهل الشيء ألزمهم بقى قال أفلا ها هذا هو احسنت أفلا تبتقون يعني تجعلونه وقال بينكم أنا أعلى بالله لأفعله